قُلْ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ a pa pa a a a volna ta Uh -huh. Let's <laughs> go. الله الله الله قلت لكم امثالنا نريد موعظه ما نسال لهم الله اكبر وَتِكَرَّمَ أَمْثَالُنَا وَرِيبُهَا سُعَالُهُمْ يَتَفَكَّرُونَ رَبَّنَا مَا أَنزَلْنَا جُنُودًا menh harchi etilla رحمة وتلك الأمثال نضربها الناس لعلهم يتفكرون الله الله الله الله رحمة الله رحمة الله الله الله الله Love, love, love, love, love, love, love. No one No, Earl. Uh... قال انا قالوا قدوس يا سلام صل على النبي صل على النبي ها استني يا جماعه بسم الله الله الله قلنا ولا ايه ام من يا سلام يا لك امن من يا ابو عايده امن من اذكر الان الله الله العزيز الجبار يهو هو هو عليك يا ابو عادل انا القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الج كم سبحان الله الله يكرمك والله خالق ذا المنص والله الخالق المنصور يا ترى لهم اسماء حسنا لهم اسماء حسنا لهم اسماء يذبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيب وهو العزيز الحكيب جَزَاهُ مُتَكَبِّرٌ سُبْحَانَ اللهِ قُبِحَ اللهُ كمان وخلاص تختبين وعاد تختبين هو الله اكبر الله <تصفيق> bonjour les amis nous sommes en cours nous vous disons bonjour and mm -hmm.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 وَمَن نِّلَ إِذَا رَأَى قبل العريس قبل العريس الا ليس هي ها ها الله اكبر الله اكبر صل على النبي صل على النبي اديهم الاول الم ترى Yeah, that's pretty bad. That's a good point. other not. Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, um I mm -hmm.